على وعلى آل قال الشيخ الله تعالى في كتابه اصول التفسير المحتجو للتفسير بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نبدا الدرس الليله نسال ما معنى الترجمه إلى... نعم يقول كلام من لغة إلى لغة. التعبير عن عن الكلام إلى لغة أخرى وهو أحسن من نقل طيب. ترجمة القرآن حكمها. أي نعم في تفصيل. فص. اذا كان حرفيا نعم. فلاجد. سل معنى ما يعني اذا كان اذا كان حفيل لازم لماذا يعدل اولا فيه شروط يعني يعني لا لا يوجد من وجودها فتبجد يوجد يعني لغه اخرى طاقه اللغه العربيه نفسها نفسها من والكلمات ووالاشياء دي اختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها فالترجمه حربيها غير ممكنة لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة لأنها تنقل القرآن إلى لغة اخرى إلى غير ما تكلم الله به. طيب هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ نعم كما لو تسر كلمه كلمة في القرآن بغير من العربية إذا ترجمت كلمة واحدة لا تدخل بهذا الموضوع لأنها تشبه التفسير كأنه بين لهم معنى هذه الكلمة المعنوية حامل ما حكمه <تصفيق> وإذا كان وإذا كان شيء. <تصفيق> <تصفيق> إذا كان يتوقف عليها باني الشرع فهي واجب إذن هي في الأصل نعم وإذا كان يتوقف عليها باني الشرع فهي نعم طيب اشترط شيء نعم اشترط أربع سرور أو ثلاثه نعم الاول الأول الأول، النص الأول أن يكون مترجم عالمًا باللغتين، النص الثاني أصل عالم باللغتين يعني بما بمدونات في اللغتين مترجم منها وإلينا. طيب هذا واحد خاله؟ أن لا. لا يكون هذا مترجم بدينا عن القرآن. تمام؟ أن لا يشعل بدينا عن القرآن بحيث يسق القرآن ويأخذ هذا المترجم ويسله آن علية النهار. هذا لا يجوز. شراب من هو كذا طهر طهر طهر عالية للغتين الثالث طيب بما الفاصل الشراب في القرآن حتى لو فسروا يغير ما أراد الله الله أعلم أعلم صدق لا هذا الشراب الثلاثة بتترجم. لكن متى يقبل عبد يقول شرط اللي يكون المثال مأمونا فلا نقبل الترجمة من الإنسان غير مأمون لأننا لا نثق به نعم علاقة الترجمة بالتفسير أظن هو آخر لأن الترجمة بالطريقة هي تفسير للناعم نعم المشتهرون بالتفسير من الصحابة اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاث الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحادث إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فلنترجم لحياه علي بن ابي طالب مع هذين رضي الله عنهم نعم الصحابه رضي الله عنهم لا شك انهم اعلم الناس بتفسير كلام الله لكن الشهر منهم بناس كالخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ولكن النقل عن الثلاثه الاولين قليل لأنهم مشتغلون بالخلافه ولان الناس ليس عندهم جهل كثير في معاني القران فليسوا بحاجه الى ان يفسوه ومن المشاهدين أيضا ايضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فاذا الآن الان كم ست الخلفاء الاربعه و بن مسعود وابن بن عباس كيف سبع نعم اولا عليون ابي علي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه رضي الله عنها طيب لماذا اخذنا علينا بطالب على تقييس الثلاثه لان النقل عنه كثير هنا نعم زوج ابنته فاطمه رضي الله عنها رضي الله عنه, عنه وعنها مش عندكم لا سامح الله وزوج ابنته فاطمه رضي الله عنه وعنها وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب ولد قبل, ولد قبل اما ثم أول من آمن به من قرابته هذا هو الصواب أول من آمن به من قرابته هو عبد بن ابي طالب رضي الله عنه وليس هو الأول على الاطلاق بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر بل قبل أبو بكر ورقة بالنوفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص على ورقة ما رآه من الوحي آمن به وقال ليتني كنت فيها جدعا ليتني معك إذ يخرجك قوم فأقر واعترف لكن ذلك قبل الرسالة فلهذا نقول أول من آمن بنبوته من الرجال هو ورقة بن نوفة لكن هل هو صحابي أو لا هو آمن قبل رسالة فإذا قلنا إنه إن من آمن به نبيا فهو صحابي صار صحابيا وإن قلنا لا يكون صحابيا إلا حيث توجه إليه الدعوة وذلك بعد رساله النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الصحابة لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرساله هو أبو بكر كما اقر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما من قرابه في الرسول فأول من آمن به علي بن أبي طالب كنته أبو الحسن لأن أكبر أولاده الحسن أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كانه بذلك هنا رآه نائم في المسجد، وقد انفسر إداه وعلق التراب بجنبه من عرقه، قال قم أبا تراب فلقي بذلك وكان أحب اللقب، نعم، فكني بذلك وأحب وكان أحب كنيته إليه، نعم. ولد قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه مشاهدة كلها وكان, وكان, وكان صاحب اللواء في معظمها ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهده وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده نقل له من المناقب والفرارة لأن موسى قال لأخي هارون أخلقني في قومه وأصمح. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي أخلفني في أهل فكان منه بمنزلة هارون من موسى في خلافته في أهله لا في الخلافة المطلقة كما زعمت الرافضة بل هو بمنزله هارون من موسى في هذه الخلافة فقط فإن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله أتدعوني مع, مع النساء والستبيان فقال أما فرضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بال وعلى هذا فهي خلافة مخصوصة مأسورة نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وهلك به طائفة تاني. النواصب الذين نصبوا له العذاوة وحاولوا إخفاء مناقبه والرواب وحاولوا إخفاءه نعم. وحاولوا إخفاء مناقبه والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأعدثوا لهم من المناقب التي وضعها ما هو في يمناً من عنه بل هو عند التأمل من المثالب استهى رضي الله عنه بشكل الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وقولها فيما زعموه لأن هذا هو الذي يظهرون ولكن حقيقة الأمر أنهم يخالفونه في أشياء فهو رضي الله عنه يعلم على منبر الكوفة أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وهم يقولون لا ما هو صحيح فهو رضي الله عنه ممن رواء حديث المسحر الكفين والروافض لا يقبلونها ولا يرون مسحر الكفين فلذلك أبر بهذا التعبيل فيما زعمه من حبه واحدثوا له من المناقب التي وضعوها ووضعوها ما هو في غنى عنه بل هو عند التأمل من المثال ومن ذلك أنهم قالوا إنه رضي الله عنه كان يصلي فيما بين صلاة المغرب والعشاء ألف ركعة وعدوا ذلك من مناقبه وقالوا إن الذين يؤتون السكاتة وهم راكعون اول ايه نسيتها الذين يقيمون الصلاه ويعطون الزكاه وهم راكعون قالوا ان هذا علم البطاله والحقيقه ان هذا من المثال كون يصلي فيما بين المغرب والعشاء الف ركعه كيف تكون القراءه كيف الرقوع كيف السجود كيف القيام كيف القرود نعم ولا اشد حركت من نقل حركه مروحه السياره يعني شيء عجيب قال لهم شيء غلسان في رده عليه من هذا قال إذا قلتم هذا فهذا من أكبر مثالك وإذا كان الثلاء قال للأعرابي إنك لم تصلي هذا أيضا لم تصلي فلا تقبل صلاة كذلك أيضا الكون الزكاه الزكاة ووراك هل هذا منقب أو مثلبه اذا الزكاة تؤدي في غير وقت الصلاة في غير حال الصلاة لأنه لا تفوت كن يتحرر ويهيى له فقير يأتي إليه وراكر ثم يعطيه هذا ليس من قبل فالحاصل أنهم كما قال المعلف عدوا من مناقبه ما هو في الواقع من مثالبه وأكثر ما لقوه من المناقب هو في غنى عنها رضي الله عنه وله من المناقب ما هو أفضل منها واعظم نعم اشتهى رضي الله عنه بالشجاعه والذكاء مع العلم والزكاء حتى كان امير من عمر الخطاب رضي الله عنه يتعود من معضله ليس لها ابو حسن ومن امثله النحويين قضيه ولا ابا حسن لها وروي عن علي انه كان يقول هذا معروف رضي الله عنه بأنه من اذكى الرجال ومن اعقل الرجال ايضا وكان عن من عمر الخطاب رضي الله عنه يعظمه ويتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن المعضلة يعني المسلة المشكلة التي تعظم الإنسان وتقطع تفكيره يقول يتعوذ من هذه المعضلة إذا يمكنها أبو حسن فإن كان لها أبو حسن